إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مولى له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد نستكمل أبواب الصلاة وكنا وقفنا عند مبطلات الصلاة صح ولا أنا؟ يقول المسألة السابعة مبطلات مبطلاتها يعني مبطلات الصلاة يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يلي نذكر الإخوة بما سبق بيانه الصلاة هي أهم باب من أبواب الفقه والمفروض الفقهاء يضعونه في أول باب يعني الطبيعي أنك أنت تفتح تقول أول حاجة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاني حاجة الصلاة ولكن الفقهاء وجدوا ان الصلاة لا تصح إلا بشروط ومن شرطها الطهارة فوضعوا الطهارة قبل الصلاة كمقدمة للصلاة فأول من نقول مبطلات الصلاة نقول أول حاجة اللي احنا خدناه كله مبطل الصلاة اللي هو شروط الصلاة الطهارة الوضوء والغسل الحض والنفاس تيمم كل هذه الأمور كان مقدمة للصلاة وبعد السروط ذكروا أركان الصلاة الأربعة عشر فكرينهم؟ تلاتة في القيام تلاتة في الركوع تلاتة في السجود تلاتة في التشاهد واثنين فرضاني نقول التلاتة اللي في القيام القيام وتكبيرت الإحرام والفاتح تلاتة اللي في الركوع الركوع والرفع من الركوع والقيام من الركوع السجود والرفع من السجود وجلوس بين السجدتين الشهود التشاهد الجلسة للتشاهد والتشاهد والتسليم وبعدين الترتيب وبعدين الطمأنينة أي خلل في دول يبطل الصلاة خلاص يبقى كده أي خلل فيه الشروط يبطل الصلاة أي خلل في الأركان يبطل الصلاة وبعد كده ذكروا الواجبات واجبات الصلاة وقلنا الراجح أن الواجبات في الصلاة على قول الجمهور هي التشاهد والجلوس للتشاهد بس الباقي يقول له مستحب وبعدين ذكروا مستحبات الصلاة الفعلية ومستحبات الصلاة القولية كل دا في الصلاة وبعدين فإذا ذكروا مبطلات الصلاة ويذكروا مكرهات الصلاة فيقول مبطلات الصلاة أول شيء يبطل الصلاة ما يبطله الطهارة يبقى أن راجع بقى الطهارة اللي هي الوضوء ما يبطل الوضوء خروج الحدث وغير ذلك من الأمور اللي هي مبطلات للوضوء الل لأن الطهارة شرط لصحتها فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة الثاني الضحك بصوت وهو القهقهة فإنه يبطلها بالإجماع في الفقهاء بيفرقوا بين أمرين القهقهة والتبسم الضحك بقهقهة الضحك بصوت كأنه واحد يقول لك نكتة وأنت تقهكه التاني متبسم متبسم من غير صوت بس حرك شفتيه فقط الضحك بكهقها يبطل الصلاة يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء لأن الحنفية بيقوله أنه هو يبطل الوضوء والراجح أن الحديث فيها ضعيف إنما هو يبطل الصلاة بس ليه؟ لأنه كالكلام بل أشد كأنه واحد تكلم يعني فواحد قهقها في الصلاة تبطل صلاته كأنه تكلم في الصلاة إنما واحد تبسم لا يبطل صلاته إنما هذا مكروه يكره التبسم في الصلاه لانه ينافي الخشوع لانه ينافي الخشوع الا أنه واحد سمع آية او قرى آية وتبسم يعني فرحا من نفسه بهذه الايه دي حاجه ثانيه يعني الله عز وجل بشر المخبتين بانهم سيدخلون الجنه فيستبشر في نفسه يعني او يضحك سرورا بما في الايه كل ده تبع الخشوع إنما التبسم لأمر خارجي عن الصلاة ده اللي ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة يستخف بالصلاة أنه وبيضحك أما التبسم بلا قهكهة فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره بالإجماع يعني إن إجماع العلماء على إن اللي يتبسم فقط والفرق بين التبسم والقهكهة الصوت إن الكهكهة بيخرج صوت إنما التبسم يحرك شفتيه فقط بالابتسامة الثالث الكلام عمداً هنا بيقول عمداً، يعني الكلام غير المتعمد لا يبطل الصلاة، واحد بيصلي فجت مثلاً واحد جهة خبطه، فقال أي غزباً عنه، ده كلام لا يبطل الصلاة لأنه مقصود، أو واحدة بتصلي ولقيت فرق قدامها، هي هتسرخ بس بدون قصد، فعايز يقول الكلام عامدا هو اللي يبطل الصلاه المتعمد في الكلام هو اللي يطل الصلاه او مثلا في بعض التراويح مثلا كنا نصلي فالامام يتلخبط يجي اللي وراه هو مش واخد باله يقول ايوه ايوه كده هو مش واخد كان كده صلاته صحيحه انما لو كان يقصد ايوه كده ده تبطت صلاته انما هو عايز يقول الكلام عامدا عامدا ديت تحتها بقى امثله كتير جدا لغير مصلحة الصلاة يبقى الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة يعني عايز يقول أن الكلام عمداً لمصلحة الصلاة هي اللي تمشي طب يعني إيه بقى مصلحة الصلاة يعني الصلاة تبطل إن لم يفعلها كأن مثلاً الإيمان زود ركعة خمسة والمأمون بيسبح له والإيمان مش فاهم ما عندوش أي فكرة بإن إيه إن في ركعة خمسة فهل يجوز لأحد المصليين أن يقول له زت خامسه ده فيها خلاف أهل العلم والجمهور بيمنعها جمهور أهل العلم بيمنعها ابن قدامة من الحنبل قال هذه صلاة صحيحة إن فعلها ولكن الأفضل ألا يفعلها المسلم والأفضل ليه إن هو لو فعلها يعيد صلاته ده الأفضل لأن الخلاف فيها والأصل أن الكلام يبطل, يبطل الصلاة يعني مصلحة الصلاة أمر عيزة دليل قوي إنما الفقاء استحسنوا هذا الأمر لما يحتاجه الصلاة فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبة كان قبل أن تنزل الآية وقوموا لله قانتين كانوا بيتكلموا يعني هو في أثناء الصلاة كده يكلم صاحبه فنزلت وهو إلى جنبه من الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين قانتين يعني خاشعين وقانتين يعني ساكتين أو ساكنين في خشوع من القنوت والدعاء يسمى الخنوت وطول الصلاة يسمى القنوت. فأمرنا بالسكوت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاة يبقى الآية دي الدليل على أنه لا يجوز للراجل أن يتكلم متعمدا في الصلاة طيب لو تكلم سهوا صلاة باطلة أم لا الراجح من تكلم سهيا أو جاهلا صلاة صحيحة لأن معاوية بن الحكم السلمي كان يصلي فرجل عطس فرجل عطس فهو شمته فقال يرحمك الله فضربوا على أفخاذهم على أساس أنه يسكت ما معرفش الآية ويقوموا لله قانتين فبعد الصلاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن صلتنا هذه لا يصلح فيها شيء شيئ من كلام البشر إنما هو التسبيح وقراءة القرآن او يعني إيه ما بقيت الحديث فالمقصود من هذا الحديث أن لما معاوية تكلم في الصلاة ناسيا أو كان جاهلا ما كانش عارف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة اللي إنها, إنها العصر إنها العصر أنا مش عارف إيه ده ما عرفش صحة الحديث الرابع مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل الرحل ده اللي هو أنت عارف الجمل لما بيتركب بيبقى محطوط على الجمل شيء كده زي البردعه بيسموه رحل ووراه كده حته سنده كده زي بتاعه الموتوسيكل اه كده يسند عليها ظهره عمود صغير كده طوله 20 سم زي الموتوسيكل كده من ورا ده اسمه مؤخره الرحل فالرسول اصلا بيقول ايه ان لو واحد صلى ومؤخره الرحل دي اللي هي الخشبه اللي 20 سم ديت دي حطها قدامه تعمل له سطره يعني اللي احنا احيانا بناخدها في المسجد اللي هي السطره الخشبيه دي فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحل مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود حديث ده حديث صحيح روى الإمام مسلم خد نهن المؤلف خد منه دليل على أن الرجل لو صلى ومر أمامه امرأة بالغة أو حمار او كلب أسود مش كلب لون آخر لا أسود لو مر عليه ثلاثة دولة تبطل صلاته وتنقطع صلاته ويعيد صلاته واستدل بذلك على لفظة في الحديث إيه؟ فإنه يقطع صلاته يقطع الصلاة الفقهاء وقفوا عند كلمة يقطع الصلاة دي معناها يبطل الصلاة ولا معناها يقطعها يعني يقطع أجرها يعني أجرها مقطوع يعني ناقص الأجر الفقهاء اختلفوا على قولين قول الجمهور منهم الآئمة الأربعة على ان صلاة الرجل إذا صلى ومر أمامهم رأة أو, أو, أو كلب أسود أو حمار لا تبطل صلاته صلاته ناقصه أنا بقول لأمام الأربعة منهم الإمام أحمد أيضا إنما متقدم الحنبلة قالوا ومنهم الحسن البصري مع الحنبلة على أن المرأة والحمار والكلب لا يبطل صلاة الرجل إنما ينقص من أجره يبقى كلمة يقطع صلاته ديت فيها إيه؟ قولين الراجح هو قول الجمهور ان يقطع صلاته معناها ينقص من أجره وإحنا قولنا قول الأئمة الأربعة لأن المسألة من مفردات متقدم الحنابلة مش مفردات الحنابلة يعني بعض الناس بينسب هذا الكلام إلى الحنابلة هو فعلا الإمام أحمد قال الكلام ده دي رواية عند الإمام أحمد إنما المتأخرين عندهم الكلام ده مش راجح الحنابلة مرت بثلاث بمرا... مراحل ماذا بالحنبالي مرحلة اسمها مرحلة المتقدمين لغاية سنة 403 أخرهم ابو عبد الله الحسن بن حامد وبعدين مرحلة المتوسطين أخرهم برهان الدين بن مفلح سنة 884 ومرحلة المتأخرين من اول الإمام المرداوي صاحب الانصاف إلى الآن المتأخرين لهم طريقة في الترجيح والمتوسطين لهم طريقة في الترجيح والمتقدمين لهم طريقة في الترجيح المتأخرين لما رجحوا عند الحنبلة رجحوا على ان المسألة ديت يقطع بمعناها ينقص الأجر إنما متقدمين الحنابلة، يعني أنت لو قرأت في مختصر الخرقي، ده من المتقدمين، هتجد ان في مختصر الخرقي بيقول إن الإمام أحمد قال الكلب فقط هو الذي يقطع الصلاة، وبعد كده طبقة المتوسطين قالوا زي ابن قدامة مثلا قال لا دفير ويا عند الإمام أحمد إن الكلب والمرأة والحمر زي الحديث ما بيقول. وجوه من المتأخرين قالوا لا المسألة وقول لها مرجوحة يقطع الصلاة هنا معناها ينقص من أجرها طب قالوا ليه ينقص من أجرها ليه لأن في حديث في البخاري ان ابن عباس مرة كان يركب على حمار أتان الأتان اللي هي الأنثى من الحمار وتركها ترتع يعني تلعب في وسط المصلين ودخلت الصف ابن عباس أسلم يوم الفتح فتح مكة وعاشر النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوم فقط يعني ده في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ابن عباس وكانت الحمارة تسير أمام المصلين فالعلماء أخذوا منها حكتين إن الحمار لا يقطع الصلاة والمرأة لا تقطع الصلاة طب جابوا منين المرأة؟ عشان الحمار أنثى قال لك المرأة أكرم من الحمارة فلو كانت الحمارة تقطع الصلاة فالمرأة إيه؟ كانت الحمارة لا تقطع صرف المرأة من ما بأولى لأن الحديث فيها إن الأنثى وقاله خلاص الحديث كله الكلب والحمار والإيه والكلب والحمار والمرأة كلهم لا يقطعون الصلاة إنما ينقص من اجر الصلاة الكلام ده لو ما اتخذش سطرة طفرضنا خد سطرة خد سطرة سطرة من قدامه والمرأة عدت من قدامه تأثم المرأة تأثم وهو يلزمها أن يدافعها لا تمره من قدامه. إنما لو مرت من وراء السطرة دي ما فيهاش. لا تقطع الصلاة ولا لها أثر خالص في الحديث. يبقى الحديث ده بينه وبين السطرة. نعم؟ أو يدفع المرأة. مش أجنبية يعني أكيد. من محارب يعني. لو الرجل مر ينقص من الأجر أيضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. لو يعلم المر بين يداي المصلي دي. احنا أخذها إن شاء الله. لو وقف أربعين ينتظر صرف هذا دليل على ان المرور الامان صلى ينقص الصلاه إن ينقص انما المقصود هنا بقى الثلاثه دول هل يقطعوا الثلاثه دول مختلف فيهم هل المراه البالغه حتى لو كانت زوجته في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت عائشه معترضه على سرير عائشه لما قالوا لها الحديث ده قالت ما ما بال الكلب الأسود من غيره يعني اسويتمونا بالكلاب والهمر كنت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكنت معترضة على سريره فإذا سجد غمزني فده دليل على أن المعترض هما حنبل قاله هذا المعترض غير, غير المار ولكن لا يسلم المعترض من أن يمر ممكن تقوم تمشي تروح تفعل شيء وترجع فتمر من أمامه دون قصد والرحل هو ما يركب عليه على الابل. والسرج للفرس يبقى الرحل اللي على الابل اللي هي البرداعه اللي الطاق والصدر للفرس ومؤخره الرحل مقدارها ذراع ذراع يعني ايدك ده انت لما تشوف ده اسمه الذراع ايدك ده كم سم سواك من ايدنا ايدك كم سم الفقهاء بقى ايه قالوا الذراع ده حاجه مش مختلف فيها يعني انا ايدي بخلاف ايده اي حد ثاني انما الخلاف في فان ده مقياس محدد زي الكيلو كده الكيلو في كل في كل الدنيا حاجه واحده هو نظريا حاجه واحده انما عمليا بيختلف باختلاف الجاذبيه يعني كيلو هنا غير الكيلو في في جنوب افريقيا فعلا بيبقى في في حاجه نظريه إنما هي المقصود ان ده بيسموها مقياس ثابت طب الذراع مقياس ثابت اه قالوا مقياس ثابت الذراع ده طوله الذراع النبوي مثل مزرع النبا أو الهاشمة طوله 24 أصبح 24 أصبح صبع صبع معترض صبع ده تحط كده زيه 24 يعمل لك زراعة طيب مانا ما برضه في صبع الرفيع وصبع طخيه الصبع الواحد ست شعيرات بتجيب الأمح الشعيرة الشعير وتحط ستة جنب بعض اللي هي الحباية الشعير ده الصوبة يبقى تضرب ستة فاربعة وعشرين يعمل لك كام شعيرة هم كانوا بيوسوها كده كان زمان أسوأ دلوقتي طلعت سبعة وربعين سنطي ونص مش الزراع مش عشرين سنطي لا مؤخرة الرحل عشرين سنطي شبر او أكثر انما هو يقولك هنا مؤخرة المقدار وهذا ذراع يعني ممكن تصل إلى ذراع يعني سبعة وربعين سنطي فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السطرة وأقل منه مجزئ طبعا أقل منه حتى لو شبر مجزئ لا اما انت لما تخذش سطرة تتخذ سطرة ويعدي من وراء سطرة انما لو, لو لم تتخذ سطرة وعدة من امامك يبقى انت قصرت الخامس الشيء اللي يبطل الصلاة كشف العورة عمدا لما تقدم في الشروط كشف العورة ساتر العورة شرط من شروط الصلاة وكشف العورة عمدا في نوعين في كشف يسير للزمان وللمكان كشف العورة اليسير في الزمان لا يبطل الصلاة يسير زمان ويسير مكان يعني ايه؟ يعني انكشفت العورة يسير حتة صغيرة العورة ما بين السرة والرجبة وانت بتسجد رجبتك جزء من هبان جزء صغير جدا ده بيسموه يسير ايه؟ يسير مكان حاجة بسيطة وفيه حاجة اسمها يسير زمان في الزمن نفسه يعني إن كشفت ثانية واتغطت كل ده إيه لا يبطل الصلاة إنما كشف العورة عمدا كثير من العورة عمدا لا يبطل الصلاة يعني مثلا أحيانا ما بين الصرة ورجبة عورة أنا أقول مثال مشهور وأحيانا واحد بيبقى لا بشتشرت اللي هو يدوبك كده إيه بيبقى مطلع موضة بيبقى يعني يدوبك يصل إلى الحد يعني كأنه يعني, يعني فأحيانا هو بيسجد شيء من ظهره بيباني ظهره ده لوبان وكان قصادة الصرة من وراء اللي هو عند فلقة الإليتين ده طبط صلاته لو كان متعمدا وكثير خلاص وقت كثير في طول الركوع يعني السادس استدبار القبلة لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة استدبار القبلة واحد بيصلى القبلة كده صلىها النحية التانية طب تكتبوا الاسئله في ورقه علشان الوقت لان احنا النظام الجديد الوقت من العصر والمغرب ضيق فلو الاخ كتبها في ورقه وانا الله هجيبه في الامتحان السابع اتصال النجاسه بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال اتصال النجاسه بالمصلي انا العبارات يا اخواننا لها معنى يعني العبارات الفقهيه قال مش نجاسه المصلي ما قالش كده. ما قالش إذا تلبس المنج... المصلي بالنجاسة. قال اتصال النجاسة بالمصلي. الاتصال ده معنى إيه؟ ممكن تبقى في بدنه ويبقى هو متنجس. وممكن تبقى في ثوبه ويبقى ده برضو متصل بالنجاسة. وممكن حاجة تالتة تبقى في البقعة اللي هي أماكن وضع السجود. والجابهة والكفين والرجبتين. وحاجة رابعة كمان يحمل النجاسة. واحد حامل للنجاسة. كأن واحد مثلا راح يحلل ومعاه إيه عينة التحليل بول او براس في جيبه وحطها في جيبه ودخل يصلي ده له سوبه متنجس ولا بدنه متنجس ولا البقعة متنجسة إنما هو حامل للنجاسة ده اللي خلى المؤلف يقول كلمة اتصاله بالنجاسة يبقى الاتصال بالنجاسة معناها أنه هو حامل طيب ما هو حد حمل النجاسة قالوا الفقاء كده حطوا حامل بحيث هو لو تحرك المصلي تحركت معه يعني أنا حاطتها في جيبي كلما تحركت تتحرك معاي طيب فرضنا أن أنا معلقها في حبل طيب الحبل نفس الكلام كانتها في جيبي كلما تتحركت تتحرك معاي طيب النجاسة شادتها بحبل كيأن فيه شيء ميت ومربوط بحبل وأنا الحبل ده مسكنة بصبل يقوله كأنه حامل لأن ما فرق بين معلقه ومسنده على الأرض يبقى حامل للنجاسة يبقى حامل للنجاسة مبتل للصلاة ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر المرأة لو مرت أو الحمار أو الكلب لو مروا من وراء السطرة دي ملاش حكم خالص دي جائز والطفل الصغير ان مر من أمام المصلي يلزم المصلي أن يدفعه فإن مر فلا شيء عليه العمل الكثير ترك الركن طبعا دي احنا تكلمنا فيها أن الركن من أركان الصلاة لا يجوز تركه من الأركان الـ 14 اللي احنا ذكرناه العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة العمل الكثير هذه كده أول شرط يبقى العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة دي مسألة مهمة ومشهورة بين الناس إن الواحد لو تحرك ثلاث حركات في الصلاة تبطل صلاة ثلاثة فيجي الواحد ينجي رافع ايده وتجي ده واحد يجي يهرش اتنين يلاقي نفسه لو هرش حتاب طل ويرجع ايده تاني الكلام ده معلوش دليل هو هنا بقى ايه الكلام الصح الفقهي بيقول ايه العمل الكثير يبقى الشرط ان هو يبقى كثير من غير جنسها لغير ضرورة يبقى احنا عندنا اربع شرطة ان يكون عمل حركة وتكون كثيرة طب حد الكثير ايه الفقهاء قالوا لحد العرف بحيث ان لو واحد شافه يفتكر ان هو بيصليش يعني واحد هو وقعت كده ومجاي ايه عد اللي يأتوا كده وباصس ومزرر و... وانت تبص كده من بقيت تحيث ان هو مش ايه ما بيصليش ده عمل كثير عرفا من غير جنسها جنس ايه؟ من غير جنس الصلاة يعني لو واحد رفع ايده ده من جنس الصلاة اللي هو تكبيرة الاحرام او التكبيرات يرفع ايده يضع ايده على صدره ده من جنس الصلاة احنا بنتكلم من غير جنسها زي الحرش والحك وواحد اراد ان يبكي فطلع منديل ومسح لغير ضرورة لغير ضرورة يعني امر مهم جدا في الصلاة ان يفعله كالاكل والشرب عمداً هو ضرب مثال مش حنختلف فيه واحد وهو واقف كده في صلاة التراويح والإمام طول لقى جنب الكلدير فجه هو جنب الكلدير هو مش حامل حركة كثيرة ولا حاجة هو حيحط ييده كده على البتاعة حينزل المية ياخدها ويشربها طبطوا صلاته أو المية جاهزة بلاش الشرب نفسه يبطل الصلاة والأكل يبطل الصلاة خلاص الأكل والشرب يبطل الصلاة واحد سأل أحد الأئمة الخدماء قال نسيته وشربت وأنا أصلي يعني حاجة صعبة يعني هو بيصلي فقال له الإمام إيه وليما لم تأكل يعني غلاص جات على الأكل إن كنت نسيت يبقى نسيت تأكل أو يعني تشرب أو تأكل فنسيان الأكل أو الشرب أمر صعب يعني بس هو بيقول هنا كالأكل والشرب عمدا يعني برضو الناس يخرج من هذا الموضوع نقرأ الأسئلة إن شاء الله من خلص العاشر الاستناد لغير عذر لأن القيام شرط لصحة الكلام ده في الفرض الاستناد لغير عذر يعني واحد بيصلي كده فلاق عمود وراه فريح على العمود لو في الفرض طبط صلاته طب لو في النفل هياخد حكم الجالس طب تريحته على العمود دي قد إيه أقدر أقول إنه هو طبط صلاته لا لا العلماء يقولوا لو شلنا العمود من ورا يقع يعني استند عليه استناد جامد بحيث أنه لو شلت العمود من وراه هيقع يبقى في الحالة دي حكم حكم الجالس لأن القائم ما ببقاش مستند ده اسمه مستند مش قائم فالعلماء قالوا الاستناد لغير عذر لغير عذر يعني لو واحد معذور يجوز له أن يستند رجل دخ في الصلاة فجيه سند على الحطة لجنبه عشان ما يوقعش ده صلاته صحيحة الـ 11 تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا يخل بهيئتها يعني إيه يعني ركع مرتين الركوع مرتين ده مبحث في صلاة إيه في صلاة الكسوف تعمد تقديم بعض الأركان على بعض يعني سجد قبل الركوع لأن ترتيبها ركن كما تقدم تعمد السلام قبل إتمامها طبعا حاجة أدي بالإجماع واحد سلم قبل إتمام الصلاة أربع ركعات وجي بعد التالتة لأ نفسه زهأ فسلم وطلعه تبطل صلاة ولا بد أن يتمه لا حاجة لا. تعمد إحالة المعنى في القراءة أي قراءة الفتحة لأنها ركن تعمد إحالة المعنى في القراءة خصوصا الفتحة احنا قلنا أن قراءة الفتحة من أركان الصلاة لابد من أول بسم الله الرحمن الرحيم لغاية إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لازم النون دي نون آخرها دي لاز... لو قال ولا الضالي بس كده لسه صلاطه ما أكملتش لازم النون آخر نون في الضالين لأن قراءة الفتحة ركن من أركان الصلاة هنا بيقول بقى ايه؟ تعمد إحالة المعنى قال إيه صراط الذين أنعمتوا عليهم أنعمتوا الفرق بين أنعمتوا وأنعمت ده فرق بين السماء والأرض أنعمت يعني خطاب لله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم إنما أنعمتوا أنا اللي أنعمتوا ده كده لو قصد الكلام ده يكفر فده إحالة المعنى أو واحد جاي, جاي يقول إيه إياك نعبد إياك نعبد بالكسر خطاب للأنثة، ده يغير المعنى، او جه يقول إهدنا الصراط المستقيم، قال أهدنا الصراط المستقيم، بالفتحة، الفرق بين إهدنا وأهدنا، إهدنا من الهداية، وأهدنا من الهدية، أهدنا يعني إهدنا هدية، إهدنا يعني أرشدنا إلى الهداية، فالفرق بينها يغير المعنى، فالحاجات دي في الصلاة في الفاتحة طبطر الصلاة طبعا الحاجات دي احنا حفظناها بالسليقة لان احنا حفظناها لغتنا عربية انها ممكن واحد يبقى واحد اسلم جديد وهو لا يتكلم العربية ويحفظها جدا هو طبعا في غير اللغة العربية ممكن يقول اياكي انت انت راجل قدام وهو يقول اياكي ما هوش عارف بين خطاب الذكر وانسا مش فاهم بس لازم في الفاتحة لابد ان يضبطها جيدا عشان تصلح صلاته اخر حاجة فسخ النيه بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه لان استدامة النيه شرط واحد في الصلاه وبعدين قال خلاص انا ايه هابط الصلاه نفسي ده طبط الصلاه مكروهات الصلاه هنذكرها ايضا سريعا واحد بيقول زراطه صراطه الزراطه بالذال لا تطط الصلاه لأن لا تحل المعنى ودي قراءه من القراءات مش مشكله بس مش هتحيل المعنى ولا الطالين بالطاق مش عارف لا دي هنقولها في الاركان دلوقتي بس بس ادوني فرصه اقرا <تصفيق> واحد بيسأل بيصلي، والكلام وب... ذا احنا ذكرناه في شروط الصلاة، بيصلي وبنطلق مقطوع يسير، احنا قلنا ده يسير زي مكان لطبط الصلاة. لو واحد مخدش سطرة يمر المار بين يديه، يديه يعني يشوف مقدار السجود قد ايه ويمر من قدام السجود. واحد بيقول الكعبة في مركز الأرض يعني لو واحد توجه في أي مكان هياخد خط مستقيم ويلف وتبزأ في الكعبة كلام ده خيا. إيه للماء يقوله أقرب اتجاه للكعبة أنا في مصر ممكن أعمل كده وممكن ألف في النحية يعني أبص نحية الغرب وبرضه حتلف وترجع وتلف في, في الكعبة يبقى أنا متاجه للكعبة بس من النحية التانية لا طبعا ده لازم اتجاه الكعبة ده مش اتجاه الكعبة ده الغرب المقابل للكعبة استبدال النية ان شاء الله فيه بيسأل على استبدال النية ده ان شاء الله هيبقى لها درس مخصوص طيب نكمل وبعدين نكمل الأسئلة المسألة الثامنة ما يكره في الصلاة يكره في الصلاة الأمور التالية أولها الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين أو الركعتين واحد جه الإمام وهو بيصلي في صلاة العيشة صلى الفتحة أرقى قرأ الفتحة وعدين قال الله أكبر وركعة هل صلاته صحيحة؟ صحيحة صلاته لأن قراء الصورة بعد الفاتحة مستحب ولكن هي مكروه لأنه ترك السنة لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة تاني مسألة مكروهة تكرار الفاتحة قرأ الفتحة وبعدين قرأ الفتحة تاني دي صورتها ممكن نتخيلها فإن واحد بي بيقرأ في التراويح مثلا فقال ايه في قول اعوذوا رب الناس لغاية اخرها من الجنة والناس وعايز يكمل هكامل من الفتحة ولا من البقرة؟ من البقرة طب فأفرضنا جهة كامل من الفتحة الصلاة صحيحة بس مكروهة لأنه عاد الركن مرتين خلاص المفروض يكامل من البقرة إنما قال من الناس وبعدين قال الحمد لله رب العالمين قرأ الفتحة مرة أخرى ده صلاته مكروهة برضو صلاته مكروهة سواء منفردا أو ما لأن هي قرأت الصورة خلف قرأت الصورة وراء الفتحة ده مش مقتصر على الإمام بس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن إن كررها لحاجة كان يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك لكن بشرط أن لا يجره ذلك إلى الوسواس واحد يقرأ الفتحة وعندين حس أنه لم يتلذذ بمعانيها فكرر الآية مرة أخرى أو كرر الفتحة مرة أخرى ده معذور إنما بقى مش وسواس في ناس في يقرأ الفتحة وسواس يقعد يكرر ده لابد أن يعالج نفسه لا يترك نفسه هكذا لأن الوسواس عام إذا بكرت الخط كده لما أنت بتاخد منها فتلة بتكرر كلها للآخر فمعنى كده ان الإنسان لو ترك الوسواس هو ونفسه حيصل إلى آخرها آخر الوسواس ده الانتحار فحيتوسوس في الطلاق وفي الصلاة وفي الطهارة وممكن يوسوس يبقى حياته كلها موسوسة فالأفضل له أن يتجاهل هذا الأمر ولا يترك نفسه للوسواس يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قاله اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس هي الصرقة والنهب أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به الالتفات غير الاستدارة يلتفت يعني برأسه وهو بيصلي ويلتفت برأسه إنما الاستدارة يستدير بصدري استدارة بصدري طبط وصلاته لأنه تحول عن القبلة اما هو بيصلي التفت مكروه مش يلتفت بقى يبصه للرايح واللي جاي ويتفرج الالتفاتنه عين التفات بالعين العين دي السنة إن العين دي تنظر في موضع السجود في واحد واقف كده ويقعد بعينه يبص حواليه وفي واحد برأسه يرايح اللي رايح يوصله للآخر ويرجع تاني يجيبه ده مكروه وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى في شعب ابي طالب لما كانوا محبوسين في شعب ابي طالب كان هناك رجل يحرص الشعب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه براس يلتفت اليه فدي حاجه يجوز للرجل المراقب شيء يلتفت الى ما يراقبه كمان نحتاج ان يدفل عن يساره في الصلاة ثلاثاً إذا أصابه الوسواس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المسلم فهذا الالتفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له وبيضرب مثال امرأة بتصلي وابنها صغير وبعد عنها يجوز لها أن تلتفت تنظر إليه لأن هذه حاجة من الحوائج التي يجوز إنسان أن يلتفت إليه هذا كله في الالتفات اليسير أما إذا التفت الشخص بالكلية أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه الرابع تغميض العينين محمد تغميض العينين في الصلاة لأن ذلك يجبه فعل المجوس عند عبادتهم للنيران وقيل يجبه فعل اليهود أيضا وقد نهينا عن التشبه بالكفار في الحقيقة لتغميض العينين الفقهاء تكلموا فيه وقالوا إن كان تغميض العينين يجلب الخشوع فيجوز له أن يغمض عينيه افتراش الذراعين في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصاط الكلب فيندغي المصلي أن يجاف بين ذراعيه ويرفعهم عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان احنا نهينا في الصلاة أن نتشبه بأربع حيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقره كنقرة الديك اللي هو الصلاة السريعة ليس فيها طمأنينة وبروك كبروك الجمل وبسط الذراع كبسط الكلب اللي هو يضع مرفقه على الأرض والتفات كالتفات الثعلب اللي احنا ذكرناها في المرة اللي فاتت وأيضاً نهى عن إقعاء الكلب، ذكرناها في مرة سابقة، والسادث كثرة العبث في الصلاة ما فيه من انشغال قلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة، كثرة العبث يعني، التخصر، ده السابع لحديث أبو هريرة نهي أن يصلي الرجل مختصراً، الاختصار اللي هو إيه؟ أن يضع يده على خاصرته، الخاصرة اللي هي جنبه، ده، يبقى واحد في الصلاة عامل كده، واقف انت واحد واقف بهذه الطريقه وقفه ليس فيها ادب يعني يقف كده وقيله هي من اجل ليس فيها ادب تادب مع او خشوع في الصلاه وقيل هي تصليب يقف كده كالصليب يعني مصلب في الصلاه وهذا منهي عنه والتخصر الاختصار في الصلاه وضع الرجل على يده يده على الخصر والخاصره الخاصره اللي هي جانب بطنه فوق الـ الـ الورك اللي هي الحتة الخصر اللي داخله اللي هي فوق الورك اللي هي الحزام اللي انت بشد فيها الحزام دي الحزام ده الخصر اللي هو على الجنبين اللي مين والشمال بيبقى متدقق أكثر دقيق يعني أكثر من بقية الجسد وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراها بأن اليهود تفعله الثامن السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه السد هو أن يطرح المصل الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه واحد لبس على كتفه شيء زي الغطرة كده حطط على كتفه وسيبهى ما بيحطش طرفها ده على ده يعني لو واحد حط غطرة على كتفه أو شيء على كتفه وبعد كده أراد أن يصلي يستحب له أن يأخذ طرف هذه هذا الشيء ويضع على الكاتفه ده والطرف الثاني على الكاتف ده حتى لا إذا ركع لا ينسدل منه ده سموه الإزدال في بعض الفقاء قال لا ده الإزدال اللي هو الإسبال أن يلبس ثوب أسفل الكعبين والمعنىين ممكن يكونوا في الصلاة وقيله هو إرساله الثوب الكرفطة لا وبيقولوا على الكتف, الكتف. شيخ الإسلام التنمية استسنى منها العباية ساعدت واحد بيلبس العباية كده محطش كمه ده استسنى منها قال دي جائزة لأنها يعني طويلة ليست منسدلة يعني مسابقة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله أن يجعل الله رأسه رأس حمر او يجعل صورته صورة حمر واحد بيصلي وبعدين بيسبق الإمام لو تعمد مصابقة الإمام تبطل صلاته أما لو سبق الإمام دون قصد لا تبطل صلاته ويكره له إنثاوى الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم صوروا بالحمر ليه لأنه يا أخي هات انت الله أربع ركعات في الركعة الأولى بتاعة الإمام هتقدر تسلم قبل ما يخلص مستحيل ما هو هيستنى الإمام برضو للآخر يبقى بيسبقه ليه يبقى كأنه فيه بين البلاهة اللي هي اللي يتميز بها الحمار يعني تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وقات المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك فقراهته في الصلاة من باب أولى والتشبيك بين الأصابع هو إدخال بعضها في بعض وأما تشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لا ولو كان في المسجد لفعل صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين تشبيك الأصابع كده في أثناء الصلاة مكروهة وقبل الصلاه أيضا مكروها لأن الانسان ينتظر الصلاه هو في صلاه منتظر الصلاه وهو جالس في المسجد وشبك اصابعه وهو ينتظر الصلاه ده مكروه انما بعد الصلاه جائز لانه ليس في صفة الصلاة قصه ذي اليدين النبي صلى يعني صلى العصر ركعتان فقال له يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت فقام النبي صلى الله مغضبا شبك بين اصابعه فالعلماء قالوا هو تشبك بين اصابعه يعني ده يجوز تشبيك في المسجد ال11 كف الشعر والثوب ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ولا يكف, ولا يكف ثوبه ولا شعره يكف الثوب والشعر الكف المنع كف الثوب يعني منعه طب منعه من ايه منعه من السجود لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشعر يسجد كما يسجد للإنسان الشعر بيسجد فالإنسان لو صلى وله شعر طويل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقص الرجل شعره يعقصه يعني يربطه ورى ظهره كده علشان ما يسجدش تركه يسجد فالإنسان لو ما بيسجد بينزل شعره وثوبه بينزل يبقى كف الثوب معناه كفه عن ملامسة الأرض يبقى انا من هذا المعنى أستطيع أن أنا أميز أو أقسم الثوب إلى نصين ثوب خلينا بس في الرجال منخلص الرجال الأول بعد أن في النساء؟ هي السبتة حتفرت شعرها في الصلاة إزاي؟ طب خلينا في الرجال الأول <تصفيق> خلينا في الرجال الأول لا لا ما ينفعش طب بس هخلص وبعدين نتفاهم فالثوب نقسمه نصين جزءين الثوب منهما يلمس الأرض ومنه قصير لا يلمس الأرض زي واحد اللبس فانيلا نص فكم ده مش مطلوب في حقه الكف لأنه هو مكفوف أصلا أما الثوب الطويل السابق أو الطويل بحيث أنه يلمس الأرض جلبية ده يشمرها الإمام أحمد رأى رجل إذا أراد أن يسجد جمع ثوبه واحد يعني لما يسجد على الأرض خايف أنه هدومه جلبية بيضة خايف تتوسخ فيقوم جاي شديدها كده عشان ينزل على السروال خدت بالك الامام حدها عن ذلك لان ده من الكف اتركه يسجد كما يسجد كما انت تسجد يعني أما, الث... اما الشعر فكان الصحابه لهم دفائر فالضفيره ما يعقصهاش يعني ما يلفهاش ولا ظهره سيبها تترك اتركها حتى تسجد راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو عاقص ضفيرته قال اتركه يسجد فان الشعر يسجد كما يسجد الانسان وقد يكون بمعنى الجمع اي لا يجمعها ويضمها وقد يكون بمعنى المنع اي لا يمنعها من الاسترسال حال السجود وكله من العبث المنافع للخشوة. الاثناشر صلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين. الأخبثين اللي هو آه الغائط والبول. التلاتاشر رفع البصر إلى السماء. لحديث لا ينتهيان يرفعون أبصرهم إلى السماء في الصلاة أو لا يخطفن أبصرهم. آه الريح الشديد ممكن يدخل في. نقف هنا نكتفي بهذا القدر والله تبارك وتعالى أعلى والحمد لله رب العالمين